أو بصفة عامة فائدة حديثية سواء كانت تتعلق بالدراية أو بالرواية وححديثنا اليوم حول فائدة أو حول قولة أو لفظة يقولها المحدثون يقولون في راوي إذا كان ثقة يقولون عليه لا يتابع على حديثه عندما تسمعون في كتب الرجال أو تقرأون فلان ثقة لا يتابع على حديثه أو يذكرون ثقة معروفة بالتوثيق والتعديل ولكن يأتي واحد من المحدثين ويقول فلان لا يتابع على حديثه نحن انتهينا من التوثيق في مسألة التوثيق وثقة لا خلاف في كونه ثقة أو غير ثقة اتفقوا على أنه ثقة واضح؟ وإنما العبارة التي يقولها المحدث حيث يقول لا يتابع على حديث فلان ويذكر الراوي الثقة لا يتابع على حديثه هل هذا اللفظ هذا التعبير هل هو جرح أم ماذا لا يتابع على حديثه نعم تعديل ها عفوا التعديل لا لا يمكن كيف من الفاظ تعديل لا يتابع على حديثه من الفاظ تعديل لا. لا يمكن ابدا فلان لا يتابع على حديثه لم يقلك فلان يتابع على حديثه لو قال فلان يتابع على حديثه هذا شيء اخر يقول فلان لا يتابع على حديثه انا سؤالي الان هل هو مصطلح هذا يقال في الجرح أم يقال في غيره وهل يرد حديثه أم لا أو بعبارة أخرى أوضح لكم هل هذا يعتبر من الجرح هذا أبسط هل هذا يعتبر من الجرح عندما يقول المحدث فلان لا يتابع على حديثه هل هذا من الجرح هذا هو, هو من الجح لا يتابع على حديثه الجواب مثل هذه الألفاظ كما سبق قلنا لكم هذه ألفاظ استعملها المحدثون وطارة يسرحون بقصدهم وطارة نعرف ذلك من خلال ماذا؟ من خلال تعبيره ومن خلال استراح آخر له وطارة من خلال تلامذته الذين لازموا من خلال تلامذته الذين لازموا كما سبقا قلنا في لفظة لا شيء أو ليس بشيء عندما يطلقها الشافعي فيريد بها أنه كذب عندما يطلقها الإمام أحمد علي المديني أنه يريد بها ماذا؟ أنه شديد الضعف عندما يطلقها أي واحد يريد بها أنه شديد الضعف لكن عندما يطلقها يحيى بن معين هذا فيه تفصيل فننظر في من قال يحيى بن معين فإن كان هذا الرأول الذي قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء ثقة عند العلماء فمعنى أنه ليس بشيء أي أنها حادثة قليلة وإذا قالها في رجل ننظر أيضا ماذا قال العلماء في هذا الرجل فإذا ضعفوه معنى أن الإمام يحر نمعين جرحه جرحا شديدا واضح؟ اليوم عندنا هذه العبارة أيضا وكيف عرفنا هذا؟ ذلك بالتتبع والاستقرار كلام المحدثين هذه مسألة أخرى مسألة لا يتابع على حديثي لربما تقرؤون في كتاب تهذيب التهذيب أو في كتاب الإكمال أو الكمال أو تهذيب الكمال للمزي أو تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أو تهذيبه للحافظ من؟ الخزرج تذهيب التهذيب فإذا رجعتم إليه تجدون في بعض التراجم مثلا خذوا تهذيب التهذيب هذا الحافظ بن حجر جاء في ترجمة أسماء أسماء ابن الحكم الفزاري وهذه أسماء هل هي امرأة أم رجل؟, رجل؟ هذه من الأسماء ونعلنا إن شاء الله نصل إلى ذلك ونخصص في لقاء خاص هناك أسماء يشترك فيها الرجل والمرأة أنس اسم ذكر ولا اسم أنثى أنس أنس اسم ذكر هل يمكن أن نسمي به حافظ بن حجر زوجته كان اسمها أنس أسماء أسماء ابنة عمر رضي الله عنه زوجة من أسماء زباب العوح يعني أسماء يعني هذا اسم معروف ومع ذلك يستعمل للرجل والبرأة وقد ذكر المحدثون يعني بعض الأسماء التي اشتركوا فيها الرجل والمرأة فمن ضمن الأسماء التي ذكروا وانا كنت جمعتها في كتاب القناص ومن ضمن الأسماء التي جمعوا أسماء أسماء ابن الحاكم كما تقول أسماء بيمتو وابن اسم المذكر والمؤنث مصطفى تأخرت كيف ها انتظرنا كثيرا على كله هذا أسماء أسماء من؟ من الحكم؟ الفزاري, الفزاري. هذا يذكر حافظ الحجر في تهديم التهديم كلاما للبخاري يبين لنا إيش؟ يبين لنا هذا المصطلح ما هو تعبير البخاري لنعرف هل فعلا هذا استراح فينا البخاري قال قال البخاري لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه قال قال البخاري لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه واضح احفظوا هذا هذا تحتاجون إلى أن تحفظوه رغم عنكم إذا شئتم أن تفهموا هذا المصطلح يعني هناك أشياء ضروري من الحفظ. ضروري ولسيما الأشياء اللي هي لابد منها مثلا الآن لو قيل لك فلان ثقة قيل له قيل فيه لا يتبع على حديثه ما رأيك هل حديثه يرد هل حديثه يعني هذا هذا الجرح جرح له فنقول مثل هذا المصطرح ليه له البخاري البخاري صاحب صنعة والصنعة من صانعها فعندما يقول البخاري هذا الرجل أو لم يرو عنه من يقصد اسماء ابن الحكم الفزاري لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه من قال هذا البخاري البخاري قال هذا اللفظ ولم يبينه وجاء المزي وبينه والمزي قالوا لو لم يكن لشيخ الإسلام بتمية من التلامين إلا المزي والذهبي وابن القيم وابن كثير لكفاه شرفا فالمزي أتى في علم الحديث بما لم يأتي به أحد يعني أصل وقعد وابن كثير أتى أيضا في علم التفسير بما خفي على كثير من الناس وابن القيم جمع بينهما جمع بينهما والذهب صيرفي الرجال صيرفي الرجال وابن القيم توسع في العقيدة أكثر وفي كل العلوم له مشاركة فيقول المزي جاء إلى هذه اللفظة وسبحان الله مثل هذه اللفظة مثل هذه يعني التفسيرات ومثل هذه التوضيحات عندما تكون من جبل عملاق من جبل نفخ فيه روح ينبغي أن نشد عليها وأن عض عليها النوازل وشد يدك على فائدة إذا جاءت من عملاق ما هي العبارة التي قال ماذا العبارة اللي قال؟ لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم لم يتابع عليه واضح؟ فيقول المزي هذا لا يقدح في صحة الحديث هذا لا يقدح في صحة الحديث لماذا؟ وسبحان الله لم يقل لك هذا لا يقدح في صحة الحديث رفع الإبهام لأن أي واحد منكم عندما يسمع المحدث الفلان العظيم يأتي الإمام أحمد أو يأتي مثلا البخاري ويقول وحديث حديث آخر لم يتابع عليه أو يقول حديث فلان لا يتابع عليه ماذا ماذا تفهم؟ تفهم أن حديثه ضعف وبس لكن إذا قيد لك كما فعل البخاري هنا قال هذا لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه لم يروى عنه إلا هذا الحديث يعني الصحيح هذا الحديث واحد لكن أحاديث أخرى لم يتابع عليها واضح؟ لكن بقي الإشكال فجاء المزي ورفع هذا الإشكال ماذا قال لنا؟ قال هذا لا يقدح في صحة الحديث قوله لم يتابع عليه ليس تعبير القدح ما هو تعبير القدح؟ طيب هل ذكر السبب؟ رفع الإبهام واضح لكن هل ذكر الجواب نعم لأن وجود المتابعة لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح هذه العبارة احفظوها سمعناها مرة وحفظناها لأن لما كنا ندرس عند فذكر هذه الفائدة في نيل الأوطار يعني وصلنا إلى مثل هذا ونب على هذه الفائدة وأشر على تهذيب التهذيب إلى ترجمة أسماء من الحكم الفزاري وذكر قول البخاري يعني لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه فذكر لنا أيضا قول المزي قال بأن المزي بين على أن هذا هذا لا يقضح في صحة الحديث لماذا؟ لماذا؟ لأن وجود المتابعة ليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح إذا وجدنا حديث صحيح هل كل حديث صحيح يحتاج إلى متابعة؟ لا هل كل حديث صحيح يشترط فيه أن يكون عنده متابع عليه؟ لا يشترط لا يشترط كونهم لم يتابعوه على هذا الحديث هذا ليس طعن فيه وليس قبحن فيه فلعله صح له ما لم يصح لغيره ها ومعلوم أن من عالي حج على من لم يعلم ومن حافظ حج على من لم يحفظ ومن فهم حج على من لم يفهم ومن استنبط حج على من لم يستنبط ومن قعد حج على من لم يقعد وهكذا وصير الحمل جرار وأبدع ها هذا دليل على أن هذه العبارة ليست بقدح وليست بطعن وليست بطعن لماذا أنا لبات على هذه القاعدة لأنه يوجد من جعل هذه القاعدة عكاز يطعن ويستاصل كل حديث الراوي. من؟ العقيلي؟ وطبعا أنتم تعلمون أن العقيلي صاحب الضعفاء. يعني ربما يطعن العقيلي على أحد وربما يجرحه بقوله فلان لا يترفع على حديثه. ولهذا قال الحافظ في التهذيب ربما يطعن العقيلي يطعن على ماذا؟ يطعن أحداً ربما يطعن العقيلي أحداً ويجرحه بماذا يجرحه؟ بقوله فلان لا يتبع على حديثي أولا ربما يحكي, يحكي قول واحد قال فلان لا يتبع على حديثي ثم يقول فهذا ليس من الجرح في شيء هذا ليس من الجرح في شيء فإذن فلان محاجر نعم ولذلك رد عليه العلماء في كثير من الموادع لماذا ردوا عليه لأن بفعله هذا جرح الثقات، بفعله هذا جرح الثقات. حتى إن الذاب قال أثناء نقله لصنيع العقيلي في جرحه للثقات بما ليس بماذا، بما ليس بجاره. فقال له عبارة جميلة، وهذه العبارة أي واحد يتكلم في علم الحديث ويريد يعني أن يبين وأن يكون معتدلاً إلا ويذكر هذه. العبارة لمن؟ للعقيل وإنما أشتهي قال له الحافظ الذهبي وإنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت أشتهي مجرد اشتهاء مجرد شهو. ها وإنما أشتهي يا عقيل إنما أشتهي رحم الله الجميع إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا الفرد بما لا يتابع عليه هذه عبارة مهمة جدا وله كلام طويل وهو يرد على العقيلي، حيث جرح الثقات ما ليس بجارح، فيقول إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ويجوز غلط ولكن غلط أقوى ما غلط ولنفرض بما لا يتابع عليه هل يوجد هل يوجد هذا النوع لعل في الملائكة ما في البشر لا يوجد هل يوجد أحد ثقة ثبت ما غلط ما غلط بل يقول يحيى المعين من ادعى أنه لا يغلط فاتهموه بالكذب فاتهموه بالكذب إنه مستحيل إلا أن يغلط الإنسان بل سما يقول الحافظ ذارب بل ثقة الحافظ من هو الثقة الحافظ فرض كان أرفع وأكمل هذا لا تتصورنوا بل الحافظ إذا فرض بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة الذي ينفرد ببعض الأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة وأدل على اعتنائه بعلم الأصر. وضبطه هذا كلام كلام ينبغي أن يكتب بماذا بسواد العين لا أقول بذوب... بذوبان الذهب بل شيء أغلى من ذلك ذوبان الذهب رخيص لكن أغلى ما يملك الإنسان وهو سواد العين فيقول بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل رطبة كان أرفع ثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة وأدل على اعتنائه على ماذا؟ أدل على اعتنائه بعلم الأثر وضمطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوا عندما يأتي واحد يقول هذا غلط في مسألة فغلط في كذا وكذا لا يخلو إنسان من الغلط، والخطأ لا يجرح الثقاء والغلط لا يجرع الثقة إلا إذا بُين غلطه إلا أن يتبين غلطه وينبه وينبه على غلطه وأن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك يعرف فإذا أصر على خطئه هذا يرد ومن يعرفه منه ثم أصر كما سبق لنا ومن يعرفهما ثم أصر يرد كل ما روى ولكن بشرط شنو الشرط اللي نسمعه لنا مثلا تصور الإمام مالك يقول في واحد عمر وآخر يقول عمر أو الإمام مالك يقول في واحد عمر أو لا يقول عمر والجمهور خالف الإمام مالك الإمام مالك يقول كيف تقولون هذا ويشير إلى بيتي هذا المختلف فيه يشير إلى بيتي والحق مع الجمهور هل ما هل إبن مالك يرد حديثه لا يرد سعيد بن منصور صاحب السن وطبع الآن بإذن الله في 12 مجلدا كان عندنا مجلدان الآن في 12 مجلدا والأربما أكثر يعني كتاب طبع يعني جديد موجود عندنا فمثلا سعيد بن سعيد بن منصور أنه يسرع على الخطأ يسرع على الوهن يسرع على الغلط كالإمام مالك وغيره ولكن إذا أسر على الغلط ولكن له حجج يبين أن هذا الذي قاله الجمهور غير صحيح إنما الصحيح ما آذب إليه أنا هل يرد حديثه؟ لا يرد حديثه إنما الذي يرد حديثه عندما يبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك ولكنه يصر وهذا ليس في هذا ليس في الحديث فقط إنما حتى في العقل عندما تبين له الخطأ ولكنه يصر إذا أصر لكونه له شبه شيء من هذا القبيل فلا يكون حكمه حكما أصر بعد أن عرف الحق لأنه يستحي أن يرجع إلى والمؤمن ما ينبغي أن يكون كذلك بل ينبغي أن يكون دائما فعل متعديا الفعل اللازم قد يتعدى بالتضعيف بحمزة التصيير بالباء التعدية وحروف التعدية المعروفة لكن طارب علم ما ينبغي أن يكون لازما دائما يتعدى ودائما ينبغي أن يكون ليس منه بالحق حجب ظهر له الحق يرجع لا يبالي نرجع إلى الحق ذكرت لكم أنثلة هذا أبو العرم العرب المالك وليس الحاتي المدفون بفرس يعرف شيقه خطأ ولكن بينه وبين من بينه وبينه لم يكن مثلا علانية أنت أخطأت في كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت, وأنت جلست لتعلم الحديث للناس وأنت ما خلا حتى نفضل مجلس وذهب إليه قنر يا شيخنا انظروا للأدب يا شيخنا ذكرتم عن فلان عن فلان وفلان كان قد مات متى أخذ عنه هل عنه بعد موته أبو عيث من قبره شيء من هذا القبيل فرجح الرجل إلى أصله فوجد كما قال أبو العربي أبو رجل صغير في السن وهذا الشيخ يحضر مجلسه والمعممون يعني علماء كبار مشايخ أمثال من قال فيهم الإمام يعني كمثل من قال فيهم الإمام مالك ما طابط نفسي للفتوى حتى شهد لي 70 محنقة يعني كانوا يعملون تحنيك يعني معناه أنه من كبار العلماء فماذا فعل؟ هو في مجلس الإلقاء وإذا بمن داخل هو طفل صغير وكان في الدرس قطع الدرس وقال مرحبا بشيخ الناس ينظرون إلى لعله سيدخل رجل ما رأوا أحدا رأى رجل رفت الهيئة غلام صغير مرحبا بشيخي مرحبا إليه إليه إليه وقدمه حتى أجلسه بجنبه والناس يتعجبون قال أنا شيخكم ألست كذلك قالوا بلى أنت شيخنا قال هذا شيخ البارحة قلت لكم كذا وكذا وكذا ولم يستطيع أحد منكم أن يبينا لي وهذا بينا لي وأنا أرجع إلى الحق والله لأن أكون رأسا في الحق من أن أكون ذنبا في الحق أفهم أن أكون رأسا في الباطل البخاري فعل نفس الشيء مع شيخه وغضب ولما رجع وقال كيف هو عندك يا غلام قال هو فلان عن فلان عن فلان قال أحسنت وصحح نسخته شيخ إسلام ابن تيمي أيضا يعارض شيخه في مسائل فيرجع وغضب غضب شديد وغضب الطلبة وثم قام الشيخ وقطع الدرس غضبا هذا الغلام يعني يقاطعني وكذا ثم بعد ذلك وصل الخبر إلى والده وكان لا لازال على قيد الحياة ووبخه ثم تبين أنه هو على الخطأ فرجع إلى, إلى الصواب فرجع من الخطأ إلى الصواب هكذا ينبغي فإذا أصر على وهمه عنادا فهذا يرد كل مروة لكن إذا كان عنده حجج يرد بها فهذا لا يرد حديثه لا يرد حديث وهذا ما يقال في الحجة أو فهم الحجة. إقامة الحجاء وفعل الحجاء سألت إقامة الحجاء يعني أنت تقيم تقول قد أقمت الحجاء على فلان كيف أقمت عليه الحجة حتى يعترف لك ولكنه لا يريد أنت عندك دليل هو عنده دليل ويرى أن دليله أقوى من دليلك ارجع إلى أقل شيء إقامة صغيرة ممكن تقراها وأنت قائم على رجل واحدة على لرفع الملام على الأئمة الآلام انظر إمام مطيمية كيف اعتذر على الأئمة ذكر يعني فوائد مهمة فإذا ماذا تفعل يعني أقام عليك الحج يعني أتى بالألد لو أنت لم تستطع أن تفعل شيء أي الحق معك؟ أرجع إلى الحق لكن أنت عندما تأتيه بالدليل وهو يضور وي... يعني كان تظل أنه يسمع ولا يسمع ما عنده لا يمكن أن يتغير هذا هو الخطأ مع الجهل وليس مع العلماء وليس مع العلماء العلماء الذين يطلبون الحق عندما يسمعون شيئاً عبد الله مصدق على ترقيته على وعلى بدعه في بعض الأحيان كان يرجع للحق في أشياء كثيرة كان يرجع للحق وأنا لا أنسى أنني مرة وصلنا في جامع الترمذي وأنا كتبت على نسخة يعني وصلنا إلى التسليم الواحد السلام عليكم ورحمة الله المعروف الآن بالأسف وزارة الأوقاف الآن هي فالحاقفة السلام عليكم فقط وثم بناء العضرحة وأشياء من هذا القبيل فالشاهد وصلنا إلى هذا وصار قلت صار يتكلم حول الحديث وكان يعلم أنه دائما يكون معي صحيح سنن الترمذي، ويكون معي الأصل سنن الترميذي وإن كان التعبير بجامع الترمذي أفضل فذكر ما قاله ابن القيم في الحديث وأنتم تعلمون أن ابن القيم استفاد في هذا الحديث يعني قال بأن الحديث ضعف ضعف الحديث قلت له لكن هناك من صححه قال تقليدا قال لي هل معك صحح قال اقرأ ما هناك قرأت له ما قال الشيخ الأنباني فقال لم يصف في هذه المسألة قال الميوسف في هذه المسألة الآن لا يؤمن أصاب أو الميوسف الميوسف كان واحد من الطراقي وذكرت لكم هذا عدة مرات يعني كان يعني يقول على أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يفهم علم الحديث ولا كنت بيمل له على أن الشيخ الأنصاري كذا إلى آخره فقال له الشيخ عبد الله هو قال سيد عبد الله قال الشيخ عبد الله هذا معروف يعني كانوا يتقون هذا على الشرفاء قالوا سيد عبد الله معنا بعلو هبية ويعنيني أنا معنا بعلو هبية يقولون بأن الشيخ الألباني محدث هنا قال عبارة لا أنسها قال أما كونه محدثا فمحدث بلا مثنوية هذه عبارة بلا مثنوية لأول مرة أسمعها وأنا شاب صغير بلا مثنوية ومعنى بلا مثنوية يعني بلا استثناء ثم بعد ذلك وجدت هذه العبارة يستعمل والذهاب كثيرا فقال أما كونه محدثا فمحدث بلا مثنوية ثم صار يذكر يعني تلاعه على المخطوطات والمكتبة الظاهرة وما قدمه للأمة وما فعل وما فعل والذي يكتب ويرد على الشيخ الألباني إنما ينقل فقط ولا علاقة له بعلم الحديث وذكر آل ذاك ذكر الهراري عبد الله الحمشي الهراري وذكر بعض وقال بعض الطلبة الذين نشأوا وأنا ظلنت أنو يقصد الثقاف ويقصد آخر هذا مساء، فالشاعر بين أنه رجل آه آه لا، ويبين على أن الرجل محدث، وقال قال يحفظ المتون ويحفظ الفوائد ويحفظ ويحفظ ويحفظ, ويحفظ, ويحفظ. ثم استدرك لما رأى الناس لأن كان في مجلسه المتداعي، والمرأة هكذا، قال لكنه لا يعلم لا يعلم علم أصول الفقه أو لا يفقه في أصول الفقه شيئا. المؤمنة ضحكت يعني صغير ضحكت على الشخص فقلت سبحان الله ومع ذلك سمع من شيخه لم يقنع ذهبنا إلى الشيخ عبد الله إلى الشيخ محمد البقاني وتوفي قريبا فأيضا كان عندنا صح مسلم فقال له محمد معنا بعض الوهابية يقولوا على أن الشيخ الألباني محدث قالوا أنا عارف هذا وأشار إليه هل أما محدث فمحدث أما محدث فمحدث قال أنا أحكي لكم قسم قال كنا في مكتب الظاهرية هذا له علاقة بأذى قال كنا في مكتب الظاهرية وكنت أسمع على الشيخ الألواني ولا أعرفه أسمع سماعا فقط قال فدخل رجلا إلى المكتب والظاهر نوما كان اختلف في تصحيح حديث أو تحسينه قال فقال هذا الشيخ الألباني سيكون حكما بيننا قال لما سمعت الشيخ الألباني رفعت رأسي وإذا برجل منكب على قراءة الكتب وظننته قال ظننته في الأول أنه هو قيم قائم على هذه المكتب قال فأنا اقتربت لأسمى حكمه على الحديث الذي ذكر فقال لهم هذا الحديث ضعيف فقلت له لكن الحديث حسن حسن وفلان, وفلان قال من حسن؟ قال فلان قال الشيخ العربي العرب بالبن قال فذهب مباشرة إلى الكتاب قال المكتب الظاهرية عنده هكذا مكتب كلها يعلم أين كتاب فلان والمخطوط فلان والرق الفلاني قال فذهب فاستخرج الكتاب وجد أنه أطال النفس وقال بأن الحديد حسن قال من تكون؟ قال أنا فلان تلميذ الشيخ الغماري قال أنت تعرف أحمد الغماري؟ قال الشيخي قالوا من المغرب قالوا تعرف وصار قال يكلمون على الشيخ قال المهم الشاهد قال أنتم الأين ضيوفي أنتم الثلاثة ضيوفي قال فصلينا العشاء وركبنا معه السيارة قال وكان يسوقها بجنون بجنون قال ما قال شيخ هذا كثير يعني أنت تسوق بجنون فقال لهم الصالع عندما صنع وضع هذا القط ليتسير به قال ثم اختلفوا في الرجلان في الرجلين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير هل هما مسلمان أم غير مسلمين فقال الشيخ الباني أنا أصل إلى البيت وأفسر بينكما والقصة طويلة وهي رائعة جدا الشيخ الباني الألباني لسببها جاء إلى ماذا لا تنجم فيقول طبعا دهنا إليه وقال استمتعنا بالحديث معه قل لكنه ما عليه الصفة المحدث قم قومه هذا بهذه العبارة ولكن بعد ذلك عرفنا صورة الشيخ ألباني وإذا بي حسد فقط شيخ ألباني ما شاء الله أوتي جمالا أوتي نور قال الرسول عليه الصف يقول نظر الله امرأا ما عليه لا هذه النظارة على وجه يعني قوله هو قال فقال لا بد أن تعطيني عنوانك بالمغرب سأزورك قال واحد وحدثني كثير كان يحب أن يسمع مني أخبار الشيخ أحمد الغمر، وسألوا على كتاب المغيب، فقال أنا كنت أجيبه، وقلت بأنه كتبه ولم يكن معه مراجع، قال إذن لو كان معه مراجع لاستفدنا منه كثيراً أو عبارة هكذا قال ثم بعد ذلك أخذ العنوان وجاءني إلى طنجة. قال عندما جاء إلى طنجة سأل على البقاري. الشيخ الألماني طبعا سيطه معروف رفع الله درجته في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة قال فجاء له بعض الناس وقالوا البقال الفلاني صاحب اللحية الحمراء قلب قالوا صاحب اللحية الحمراء طرقي مبتدين عنده زاوية قال فأخذوه إلى البقالين معروفين هناك في طنجة يبيعون الذهب ومسؤولون على مسجد من المساجد لا يهمون الآن أقعدوه قال ففرض الله عني شره وكف الله المؤمن القتال ولم يأتي إلى زاوية فالشاهد عندنا لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا على أن الشيخ عبد الله الغمالي هو من كان يذكر هذه الفائدة وهي موجودة كما قلت لكم في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ولذلك إذا قال العقيل فلان لا يتابع على حديثه عندما قال لا يتابع على حديثه تعقبه كثير من العلماء من ضمن من تعقبه أبو الحسن بن القطان أبو الحسن بن القطان مع أن أبو الحسن أبو الحسن هذا معروف بتشدده في التصحيح والتضعف وهذا فاسم هو صاحب كتاب بيال الوهم والإيهان فتعقبه بأن ذلك لا يضر إلا بشرط واحد إلا إذا كثرت منهما المناكير ومخالفة ثقة أو ثقة إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات هكذا كثرت منه المناكير ومخالفة من؟ مخالفة الثقات واضح؟ وإذا رجعتم إلى بيان الوهم والإهام أرجع إليه كتاب جيد هذا أيضا لكن معروف بتشدده في مسألة الجرح والتعديل ولذلك لا نصح الطالب بقراءته أولا ابتداء لأنه وطعنا في روات في صحيب البخاري، وطعنا في روات جاوز القنطر بل طعنا في بعض الصحابة قال فلهذا ابن القطان ذكر قول عبد الحق قوله قول من قول عبد الحق الإشبيل لما ذكر ترجمه ثابت بن عجلان يعني يترجم لثابت عجلان فقال لا يحتج به لا يحتج به فقال قول لم يقل به غيره فيما علم قول لم يقل به غيره على ونهاية ما قال ما قال العقيلي لا يتابع على حديثه هذا هو ما قال فيه العقيلي لا يتابع على حديثه هذا قال عبد العقيلي أما من قال بأنه لا يحتج به قال هذا قوم لم يقوله غيره إنما قال عبد الحق الإشبيري إنما العقيلي قال نهاية ما وجدت قال ماذا لا يتبع على حديثه ثم قال وهذا تحامل من العقيلي عليه وهذا تحامل من العقيلي عليه وإنما يمس بهذا من لا يعرف من لا يعرف بالثقة أما من لا من عرف بالثقة فلا يمس أبداً أبداً ولذلك قال بأن وبيه نسم بيان أن الفرادة ولا يضر إلا إذا كثر ذلك منه أو إلا أن يكثر ذلك منه ثم ذكر من وثقه نعم ذكر أناس وعلماء إما وثقوا ثم قال يضره الانقطاع بين عطاء يضره للنقطة بين عطاء وأم سلمة يضره الانقطاع بين عطاء وأم سلمة لماذا لأنه لم يسمع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا نص علي من نص علي من علي المديني والإمام أحمد وهذه فائدة اليوم نقف هنا ونتابع إن شاء الله ولعلنا أطلنا في هذه الفائدة ولكنها فائدة مهمة بذكرنا لكم أيضا هذا للتاريخ ما قاله الشيخ عبد الله الغماري في الشيخ الألباني وكما ما قاله أيضا التلميذ أحمل الغماري في الشيخ الألباني بل عندي رسالة بخطي أحمل الغماري أنصالها لشيخنا الشيخ أبي أويس حفظه الله يقول له بأن الألباني محدث جدا جدا وهي مخطوطة نعم تابع أين كنا وقفنا؟ باب, باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة هذه الترجمة كما سبقا قلت لكم عدة مرات قلت بأن تراجم البخاري غالبا ما تكون مقصودا واركزوا مع هذا جيدا لماذا البخاري لماذا البخاري قال باب التماس باب التماس الوضوء أو الوضوء التماس الوضوء إلى حانة الصر يعني عندما يدخل وقت الصر لماذا؟ يبين وقت وجود الوضوء أه؟ أراد الاستدلال على أن التماس الماء في غير دخول الوقت غير واجب أحسنت لأن هناك من العلماء من قال ركزوا معي جيدا قال التماس الماء قبل دخول الوقت غير واجب يعني معنى أن التماس المائي ينبغي أن يكون متصلاً بماذا؟ بدخول الوقت كما قالوا في ماذا؟ كما قالوا في التيمم. التيمون قالوا ووصله به ووقت الحضرة التيمم هل تعرفون شروط التيمم كوارث؟ يقول لك يعني لا ينبغي أن يتيم الإنسان ابتداء ثم يجلس ينتظر حتى تؤذن المؤذن المؤذن وتيمما وجلس لا، بل بعض المالكية وبعض الفقهاء قالوا متى يتيمم عندما يسمع قد قامت الصلاة يتيمم ثم يقوم للصلاة. لابد أن يكون التيمم موصولا بدخول الوقت وأيضاً قالوا زادوا وصلوا به وقت الحضور أن يكون الوقت حاضرا. أما أن يتوض أن يتيمم قبل ذلك فلا يمكن. فكذلك قالوا لا يجب البحث عن الماء والتماس الماء لأجل التطهير قبل دخول الوقت ها؟ والصحيح يجوز ماذا؟ التطهير قبل دخول الوقت وقبل أن يحين الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق لكم بارحة أو في الدرس الماضي عفوا شنو هو الحديث اللي سبق لكم في الدرس الماضي؟ الحديث الأخير يعني كانوا يعجبوا تناعلوا لا حديث آخر يعني معنى أن الصحابة كانوا يتوظعون قبل دخول الوقت قالوا فلتمس الماء فيتيمم فلتمس فلتمس الماء فلتمس الماء ها فلم يجدوه معنى أن فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يلتمس الإنسان الماء قبل دخول الوقت فلتمس الماء فلم يجدوه ثم دخل الوقت يحتاج إلى التيم، فلذلك لما قال، ها؟ المقال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، باب التماس إذا حانت الصلاة، إذا حانت الصلاة، معنى إذا دخل وقت الصلاة. لهذا قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. نعم تفضل. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فلتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم وقالت عائشة حضرت حضرة أو حضرت الصبح يعني ما قربت صلاة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم يعني نزلت آية التيمم هذا الحديث فيه إشكال طبعا هذا موصول في مكان آخر لكن فيه إشكال أي أشكال فيه؟ متى فُرض الطيمه؟ تمر في عندهم. ها؟ وفي عندهم اللي يقولون فيه قسم. الصح ما قيل ولا عندكم فتح البال أنا قرأت هذا عندما كنت في سجن لكوناي ترى. يعني كنت أعرفه ووقع نقاش مرة وجدال وسألني. أبو حديفة رحمه الله والد الشيخ علي حفظ. فقال بأنهم قالوا وذكروا له هذا قلت له الصحيح قلت له هذا بهذه العبارة الصحيح أن التيمم فرض في غزوة المريصية فلما رجعوا وقال لهم كذا فرفضوا قالوا لا يمكن فقلت لهم قلت للشيخ رحمه الله قل لهم يرجعوا إلى ماذا؟ إلى فتح الباري ويجدون التفصيل هناك والترجيح. فلما رجعوا وجدوا إيش؟ وجدوا في غزوة المراية. المعروفة، الغزو المعروفة. نعم. تابع. حدثنا عبد الله من يوسف من هو عبد الله بن يوسف. التينيسي. طبعا هذا عبد الله قلنا عبد الله دائما يروي عن الإمام مالك إذا جاء عبد الله بن يوسف عن مالك فهو التينيسي. وهذا عبد الله بن يوسف مر بكم عدة مرات. قد مر في ال. حديث ثاني من بدء الوح وأمر أيضا في الحديث الأخرى حديث السادس ومر في الحديث الثالث والرابع إلى آخره سامتابع. قال أخبرنا مالك عن إسح. لاحظوا لا ركزوا جيدا. أولا ماذا قال؟ حدثنا عبد الله. رؤي يوسف طبعا التلمس. قال أخبرنا مالك. التحديث. والإخبار عن إسحاق وماذا آخر؟ العنعان عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة زيد ماذا؟ زيد ابن أسلم طيب هذا ثم قال عن, عن أنس بن مالك هذا الحديث ماذا يقال فيه؟ هذا يقاله رباعي الرجال رباعي رباعي عبدالله من يوسف مالك إسحاق عبدالله من طبحاء عن أنس فرجاله كم؟ أربعة. رجاله أربعة وهم طبعا كلهم معروف ثم أيضا هذا من لطائف الإسناد ومن لطائف الإسناد أن هذا الحديثي التحديث والإخبار والعنعن والعنعن واضح؟ وسبقًا قلنا بأن البخاري ينوع في سياق الأداء، ومعنى هذا أن سياق الأداء عند البخاري واحد، و... واحدة. ولا سيما حتى عن بشرط بشروط سبقت، <تصفيق> ها؟ عن وأنه مروى بأنو عنه، آه، عن وأنه فحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. نعم. ثم أيضًا هذه الروات ركزوا جيدا في الروات ما بين تنيسي ومدني وبصري وبصري ما بين تنيسي الله من يوسف التنيسي مالك مدني إسحاق ابن عبد الله إيش هو إذا ما بين تنيسي ومدني وبصري وبصري واضح هناك فائدة أخرى لعلكم تنبهتم لها وأنا ذكرتها في الأول ما هي؟ ما هي؟ ها؟ قل لا ايها؟ هذا من رباعية البخاري هناك من جمع رباعيات البخاري وهذا من رباعيات البخاري تذكروا هذا نعم وهذا طبعا أخرجه البخاري في علامة النبوة كما سيئته إن شاء الله وأخرجه مسلم والترمذي وغيرهم سيئته إن شاء الله الكلام عليه نعم تابع قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحط عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر وحالت صلاة العصر يعني قرب وقت صلاة العصر فتمس الناس الوضوء. ممكن أنا أسأل سؤال يعني من جهة النحو لأن نحو لأن هنا في بعض الأحيان يفيد. وحانت صلاته وحانت هذا جملة إيش؟ حالي, حالي. حالية لكن بتقديري ماذا؟ قد حم حان و قد احسنت. بتقدير قد. أيوة قد حانت صلاته العصر بمعنى حانت قربة. الوضوء بفتح الواو ما معناه. الماء, الماء الذي مستعمل. يتوضأ به وقوله فلم يجدوا هناك رواية للكش مهاري فلم يجدوها فلم يجدوها بزيادة الضمير نعم فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه أه. فأتي رسول الله فأتي هكذا فأتي بضم ماذا بناء للمفعول بالبناء للمفعول وهذا إن شاء الله سيأتي في علامات النبوة أنه التمس الوضوء أين هو؟ بالزوراء بالزوراء والزوراء إيش هذا؟ سوق سوق, سوق بالمدينة الزوراء سوق بالمدينة سبق أن عثمان رضي الله عنه أيضا دعا بوضوء في الزوراء وكذلك سيدنا علي يعني الناس يجتمعون فيه فليبين للناس وليكون أشمل للتعليم عطياء أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوظوء قربة. أي خورط. بناءً بإناء فيه ماء يتوضأ به نعم. وفي رواية فجاء رجل بماذا؟ بقدح في رواية المبارك ابن المبارك. فجاء رجل بقذح فيه ماء يسير. فجاء رجل بقذح فيه ماء يسير. فساق رأى يبسط. فيه كفة قدرش النبي صلى الله عليه وسلم يتمكنش باش يعمل فيها يبصد فيه كفة فضم أصابعه وصل الله أصدر واستخرجنا ها بقدح قدح على وزن هذه فائدة ذكرتها لكم عندنا قدح وعندنا قدح ما الفرق بينهم ذكرتها عدة مرات ذكرتها في القواعد الفقهية أذكرتها أيضاً لعلكم تجدونها مكتوبة على الصفحة لكن الصفحة للأسف نسيت اليوم حذفوا لنا الصفحة وهذا الكلاب هي الصفحة الفيسبوك للإسرائيل اليهود يتحكمون فيها كما يشعون يعني يقولون إذا فات الإنسان 25 ألف أو 20 ألف من الإعجابين المعجبين يعني لا تحذف صفحته وقد بلغنا أكثر فحذفها والسبب معروف هذا مما يدل على أن إن شاء الله نبين للناس الحق وينزعجون من هذا فذكرت هناك وأزيد هنا إن شاء الله أقول قدح على وزني سبب وقدح على وزني ذئب قدح كذئب قدح كذب يعرف بالسهم يعني الكذب هو السهم وعلى وزن سبب شنو هو الاناء, الإناء. نعم آه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالله. كان في كاين في روايه فاتي بوضوء وفي رواية فجاء رجل بقدح كان مقدار وضوء رجل واحد مقدار وضوء رجل واحد نعم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء, في ذلك الإناء يده و... هنا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده تابع وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال أه. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه نقف هنا ينبع ينبع مثلثة الباء يقال ينبع وينبع وينبع مثلث الباء إنما قال ينبع ومعنى يخرج بطريقة سريعة لكن هل يخرج من نفس أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أم كثر الله الماء فصار يفور هما قولا هذا هذين القولين قول بأن الماء كان ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وسقى النبي صلى الله عليه وسلم سقى النبي صلى الله عليه به خمسة عشر مئة رجل المستاشمية سقوا وتوضأوا وملأوا قربهم والماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذه رواية وطبعا هذه المعجزة تكررت عدة مرات رواية أخرى أن الماء قال أطلبوني قدح فيه ماء قليل البقية ولو سؤرا السؤر والباقي، الباقي فأتي به فوضع راحته صلى الله عليه وسلم الشريفة فصار الماء يفور الماء يفور هذه معجزة لم يكن يخرج هذا قول يعني صار يفور ولكن ما هي الأبلاء ما هي المعجزة الأبلاء كونه يخرج من بين أصابعين قال وهذه أقوى من جهة الدليل أنه كان يخرج من بين أصابعين نبي صلى الله عليه هناك رواية أخرى كما قلت لكم لا يمكن أن نأخذ, الحديث. نأخذ الحكم الحديث إلا إذا جمعنا الفضاء فثبت أنه كان يخرج من رحاه يعني من بين أصابعيه صلى من بين أصابعيه من بين أصابعيه وهذا فيه أيضا محتقال على أن هذه المعجزة أقوى من معجزة موسى موسى ضرب الحجر عن يضرب بعساك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العفو فانفجرت منه ويستسقى موسى فقلنا لقومه فقلنا ضرب بعساك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينة في أي أخرة فانفجرت ولكل لكل سرطان عين فالحجر أصلا الماء يخرج من الحجر ويخرج من التراب والتراب من الحجر لأن الحجر هو التراب ولكنه تكدس هكذا وصار ماذا صخرا إنما إذا خرج خرج من أصله هل يتعجب لا يتعجب إنما العجب أن يخرج من ماذا من بين دم ومن بين عصب ولحم ومن بين عظم هذه هي معجزة صلى الله عليه وسلم فخرجوا الناس ويتوضؤون ويسقون ولا غير ذلك يفور يفور قال حتى توضؤ من عندي آخرين توضؤ من عندي آخرين هذه من عندي آخرين إما من هذه زائدة أو عند تكون بمعنى في تكون هذه زائدة عند من في آخرين فيكون حتى توضأ في مكان آخره في مكان آخره فيكون هذا ماذا كما يقول علماء الكناية أبلغ من التصريح يعني كناية عن كثرة الماء كناية عن كثرة الماء وكتاب الشفاء القاضي للإحصول على ما فيه وكتاب رائع عراد أن يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتأدن مع النبي صلى وسلم ويعرف حكم من سب في دين الله وحكم من سب في كتاب الله سب كتاب الله وسب رسول, أو سب رسول الله أو الأنبياء فليقرأ هذا الكتاب يذكر أنه في الشفاء وكذلك في ذكر في إكمال المعلم إكمال المعلم للقاضي عيض أيضا هذا طبعا الكتب كل هذه مطبوعة يقول هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقة. هذا القصة رواها العدد الكثير من الثقة من الجم الغفير عن الكاف متصلا عن جملة الصحابة بل لم يعثر عن أحد منهم إنكار ذلك. فلذلك إذا كان لم يحدث إنكار هذه تكون ملحق بماذا؟ أن ما تكون مسألة؟ وقعت للجميع أو وقعت معجزة وليس هناك منكر هذا تلحق بالقطعي متواتر تلحق بالقطعي فلذلك يعني أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجميع من شيد من الصحابة وقلنا هناك رواية أربعمائة ورواية أقل ورواية كم خمسة عشر مئة خمسة عشر مئة خمستاشر مئة ها؟ هذون كامل توضأوا وكامل فلذلك إلا أنه يبقى هنا السؤال السؤال إذا كان هذا كما يقول القاضعية كما ذكر في أكمال المعلم وكما ذكر في الشفاء يقول هذا من القطعيات لأنه هذا تلقاه الأمة بالقبول ولم يثبت أن أحدا أنكرها أنكرا، أن أحد أنكرا، لكن هناك مسألة لا بد منها. هذا الحديث ركزوا معي جيد نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيئا مألوفا. هل هذا مألوف؟ غير مألوف. شهيد أو من الصحابة، صحيح؟ شهيد أو من الصحابة. إلا أنه لم يروه إلا لم يروه إلا عن أنس. ها؟ خير إيش هذا؟ خير لا هو متواتر هو متواتر كيف لم يرئ اللعنة الناس كثير من الناس يسألون وهناك من يطعم من أصحاب العقل العقلانيون يقولوا كيف الماء يخرج بين أصابع كيف الماء يخرج بين أصابع بل كثير من أطباء كانوا ينكروا حتى اكتشفوا أن الماء يخرج من من ظهر الإنسان الآن واحد عنده ظهر مليء بالماء يذهب إلى الطبيب لي يخرج أو في ركبة ها نعم ها وفي الصدر إذا هذه معجزة لا ينكرها إلا ماذا إلا جاهل أو جاهل إلا جاهد أو جاهد أو إلا من يؤمن بالعقليات يعني كثير من العلماء يؤمنون بالعقل لكن السؤال لأن حتى من ينكر يأتي إلى مثل هذا يقول كيف معجزة عظيمة ينبغي أن تكون من القطعيات كما قال الفضاء القاضعية قاضعية كيف يذكرها يرويها أنس وحده لم تروى إلا عن أنس إذن معنى أن الصحابة حضروها خمسطعشم خمسة عشر مئة أو خمسة عشرة مئة ومع ذلك لم يروها إلا أنس ولم تروي إلا عن أنس فالواحد عندما يسمع هكذا يقول خلاص أنا ما عندي حج ولكن هناك جوابا الجواب الأول لم يروي إلا عن أنس لطول عمره لأن الصحابة آخرون كانوا قد ماتوا فلم يبقى من يرويها بقي أنس والنس طال عمره لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة قدم المدينة وجاء الصحابة كل واحد يقدم هدية فرحا بقدوم النبي صلى الله فكانت أم سلمة رضي الله الأم سليم عفوا أم لم يكن لها إلا أنس فقالت يا رسول الله ليس لدي ما أقدم لك إلا خوي ديمك خوي دمو خوي ديمك هذا، فدعا له النبي يصص دع له، فدعا له النبي يصص بطول العمر، ودعا له ماذا آخر؟ بالبركة، في الرزق والأبدة، فيقول دفن من أبنائه مئة وزيرا، ودفن من أحفاده ما أعرفه، وكان عنده مستان يعطي الغلة مرتين في العام. بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطال عمره هذه واحدة إذن تأكدوا هذا لم يروا إلا عن أنس لطول عمره ثانيا ولطلب الناس علو الاسناد ولطلب الناس علو الاسناد يعني بدل ما يروي عن واحد أقل من أنس لا ما يمكن أبدا يريده علو الاسناد إن الحديث كلما كان عالي الاسناد كلما كان أقرب إلى الصحة أو كلما كان أصح كلما كان أصح ولذلك إمام من الأعمة كان مريضا فقيل له ما تشتهي ما تشتهي تصور موت ما تشتهي ها؟ قال إسناد عالي بيت خالي. خالي قال بيت خالي وإسناد عالي بيت خال وإسناد عالي ما قال شخص العالي سأل الله أخصو أي ها فراحل فلذلك هذا هو السبب للجواب الجواب اللي طول عمره أنس والثاني لأن الناس كانوا يطلبون علوة الإسناد لذلك كما قال هذا من القطعيات نعم وهناك أيضا رواية أخرى بأن الماء الذي أحضره للنبي صلى الله عليه وسلم كان قطرة قطرة في إناء من جلد قطرة في إناء جبل إناء من جلد هذا أيضا ورد في حديث هذا حديث في صحيح مسلم أيضا أو حديث طويل جاء بإناء من جلد في قطر من ماء لو أفرغها لشربها ويبس العيناء نقطة إذا فرغت أفرغت العيناء ييبس ومعلوم على أن الإناء عندما يكون من الجلد يأتي بس بسرعة ولذلك دائم يحتاج لان يبقى فيه الماء ولم يكن في الركب قطرة ماء غيره قطرة نقطة ماء قطرة فالنبي صاصم المقال للصحاب الأخبر وبأنهم احتاجوا الماء أخذ النبي صاصم هذه القطرة فتكلم بكلام وغمز بيده هكذا غمز بيده هكذا ثم فرق أصابعهم وضعت تلك القطر في قعر الجفنة يعني فلال فقال خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله قال ففعلت قال بسم الله ففعلت فرأيت الماء يفور جابر معد الله قال فرأيت الماء يفور من بين الصابعين قال البعض على أن إما أن تكون قصة مكررة وقد وقع هذا عدة مرات وإما أن تكون هي الماء التقى مع النقطة وما ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ففارت الجفنة ودارت حتى انتلأت فأتى الناس سراعة فاستقوا حتى روهم 15 مئة استقوا كلهم ورواه فرفع يده من الجفنة وهي ملآها رفع يده من الجفنة وهي ملآها هذه المزيد المزادتين الكافرة التي كانوا يبحثون عن الماء ولم يجدوا ماء نزلوا في مكان ولم يكن معهم ماء وصاروا يبحثون وجدوا مرأة راجعة من الماء وعندما زادتان من الماء كربتين فقالوا سألوها عن الماء وصارت تقول عهدي بالماء البارحة وكلام هكذا فأخذوها النبي قالت أين تذهبون بي قالوا إلى النبي صصم قال إلى الصابع إلى الصابع فذابوا بها أن النبي صلى الله فتح المزادتين وصاروا يملؤن قربهم والنبي يصلي يذكر الله عز وجل حتى ملأوا وتوضأوا وغتسل من غتسل وشرب من شرب وغسلوا أوانيهم وملأوا ما كان معهم فأغلق المزادتين وإذ بهما كما هي كما هما ثم قال النبي اجمعوا ما عندكم جمعوا الطعام وجمعوا أكل وأطهروا فرجعت كأنها تأخرت عن أهلها فقالوا أين كنت؟ قال: جئتكم من أسحر الناس أسحر ما بين السماء والأرض ساحر ما رأيتم مثله أو نبي كما يزعم ثم أخبرتهم بما رأت فكان الصحابة يغيرون على القبائل والبلدان وإذا مروا على قبيلتها لا يغيرون عليها لاحظوا إيش منها؟ يعني انظر مع أنها كافرة وبقيت مدة وإذا أخذوا لها قطيعا من غنم وشي منها قبل يردونها عليها العرب كان عندهم نخوة ومع ذلك يعني انظر قالت لهم أرى أن هذا الرجل على الحق هل تطيعوني؟ قالوا نعم قالت ندخل في الإسلام فدخلوا في الإسلام كلها قبيلتها كلها دخلت في الإسلام بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذا لذلك ورد في رواية قلت لأنس كم كنتم قلت لأنس كم كنتم يعني كم كم العدد قال ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وفي رواية عند الإسماعيل ثلاثمائة يعني بالجزم بدون زهاء زهاء معنى شك لكن ثلاثمائة الجزم وفي رواية 1500. 1500. إذن كلهم سقوا حتى هب أنها 300 هب أنها 400 400 من نقطة ما كما ثبت هذا أيضا في الطعام الذي النبي إنما أرادوا أيضا أن يذبحوا أن يذبحوا دوابهم فقال عمر يا رسول الله لا تفعل يجمعون الطعام وكذا فجمع فدعنا النبي, النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيشبعوا وبقي الخير إذن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني من ما يقول العلماء أصبح الماء الآن مال الناس شركاء في ثلاث منهم منهم الماء الماء أصبح الآن مال يعني لا يمكن واحد أن يدخل عليك البيت ويقول لا احنا شركاء في الماء امان ديس انت تعلمون انها تصرق الناس وانت تقول لي شركاء في الماء فاذا يقال على ان الماء الانسان يعطي الماء فيه اجل في كذا وفيه كذا وفي قصص كثيرة في قضية من يعطي الماء للناس حتى يكفي فيه قصة تحكي عن صحابي كان فيه عنده جرح وكان سبحان الله يسيل دما وصديدا لا لا ينقطع أبدا دوما فقيل له لو حفرت بئرا لكان دوائك فحفر بئرا وصار الناس يسقون كل ما يسق الناس والدم يزول شيئا فشيئا حتى شفى الله حتى شفى الله فإذا هنا المواسة في ماذا المواسة هنا نمشروع ولذلك يقول العلماء الفقهاء المواسة مشروعة عند الضرورة المواساة مشروعة عند الضرورة المواساة مشروعة عند الضرورة يعني من كان له فضل فيعطيه لغيره المواساة مشروعة عند الضرورة عندما نقول مشروع المواساة في أشياء أما إذا كان في النفس في حفظ النفس تصبح واجبة أنتم تعلمون ولعل إن شاء الله إذا بقي في الحياة بقية ودرسنا الفقه سترون أنهم قالوا إذا وجدت في طريقك شخص يموت وقد جرح وأنت عندك الإبرة والخيط ولم تسعفه فإذا مات فتصلح قاتلاً والعياد بالله لا بد أن تدفع دي ديته لأنك تستطيع أن تنقله ولكنك لم تفعل فماذا نقول الآن لمن يقتل عباد الله مجرد ما يختلف معه بمجرد ما يختلف معه خلاص يذبحه دون حياء ودون خوف ودون الله استعال فلذلك انظر أنا ما سميت أحدا لم أسمي أحدا إلى الآن لكن فليتق الله في دماء المسلمين فليتق الله في دماء المسلمين في أي فصيل كان لا أبالي هذا أو ذاك يعني إذا كانوا يعني أنتم تعلمون كل ما يغيظ الأعداء فهو من الجهاد في سبيل الله وكل على ثغره وكل ينفق بما عنده أنا لا أتكلم مع فصيل بعيني فقد يكون هناك اختراق هذا معلوم وقد يكون هناك دسائس هذا معلوم قد يكون هناك منافقون هذا معلوم حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ينبغي الإنسان لا يكون له راهق في الدماء الدماء معصومة ليتقلها على الزواجة فلو كان 99% بأنه كافر 1% ليس بكافر يعني لكان كافيا إدراء الحدود بالشبهات هذا هو نعم ايه في مسألة أخرى فقهية تستنبط منها الحديث. ما هي المسألة الماء القليل لا يصير الماء مستعملا. الماء القليل لا يصير الماء مستعمل هذه طبعا ان شاء الله ولكن متى هذه مسألة فقية يقولون إن اغترف المتوضع من الماء القليل هذه، إن اغترف المتوضع من الماء القليل هل يصير الماء مستعمل عنده إناء من الماء إناء كأس, كأس من الماء ورد يدعان به وادخل يده في الاناع هل هذا الادخال اليد في الماء هل اصبح هذا الماء القليل مستعملا هل اصبح مستعملا الجواب ليس مستعملا اقول قلنا مستعملا حتى اذا قلنا مستعملا لان النبي ادخل يده في الماء حتى امتلأ تلأت تلأت القربة او الجل او الاناع اذا وضع يده في الماء والماء كان نقطة وضع هكذا إذا نفقال إذا كان إذا كان الماء قليلا ووضعت وضعت يدك فيه لا يصر لا يصير مستعمل ثم حتى لو كان مستعمل أن هو مستعمل هل الماء المستعمل اللي به هذا سياتنا إن شاء الله في مرشد معين في معاشر داسني كنت أبغى الآن يعني مثلا أنواع المياه أنواع منها طاهر مطهر مع مطلق لا زال على أسطح قط تغير طاهر في نفسه غير مطهر يصنع العادة دونه أيضا مستعمل خالطه نجس أربعة زاد البغ المكروه هو الذي شرب في شرب فيه البغ وزادوا أنواع أخرى وهذا الماء المطلق يدخل في أنواع كثيرة. يدخل فيه ماء زمزم على خلاف بين العلماء لمسألة ماء زمزم هل يستنجى به وهل به من الجنابة قالوا بأنه ماء شريف كيف يستنجى هذا كلام باطل لا أستنوا من الصحة كثير من العلماء وإلا هل ماء زمزم يكون أشرف من الماء الذي خرج من بين أصابع النبي صاصم بل الماء الذي خرج من أصابع النبي صاصم أفضل ومع ذلك توضأوا به جميعا وفعلوا كل شيء هذا كلام لا أساس له من الصحة، فذكرنا هذا، سنتكون إن شاء الله هذا التفصيل وما قيل فيه، ولكن الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واتجح هذا كثير من العلماء قديما وحديثا، ونسين المتأخرون، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز، في عنده كتاب اسمه اختيارات الفقية، الاختيارات الفقية، الشيخ بن باز، هذا كتاب اختيارات الفقية ذكر فيه أيضا، ماذا بقية؟ شيخ الإسلام الطيبية قال المياه قسمة فقط طاهر نجس طاهر نجس المستعمل داخل الطاهر يعني بالله عليكم أن أسألكم يعني الماء المسلم طاهر والماء طاهر إذا التقى طاهران ماذا ينشأ عنه طاهر التقى لذلك يقول الشوكيانى سواء كان في النيل أو في الرضة در. فيقول ماذا يقول يقول إذ غايته التقاء طاهر بطاهر إذ غايته التقاء طاهر بطاهر فإذا التقى طاهر بطاهر ما طاهر. تصور واحد شريب في الماء طاهر أتي بسجل من ما كما في زوائد المسند لا تقل في مسند الإمام أحمد في زوائد المسند بسجن الماء فشرب من ثم ما يعني الماء المستعمل يتوضأ به والنبي ستوضأ بماء ميمونة المهم ما فضل من بعض أزواجي المهم الشاهد عندنا أنه أدخل يده في الإنه في هذه الفائدة الفقهية التي ذكرنا لكم هي قلنا هل إدخال الماء إدخال ما توضأ يده في الماء القليل يسيئه مستعملا مستعمل أم لا الجواب لا الجواب لا ثم أيضا في فائدة أخرى ماي سبق لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إذا استيقظ أحدكم من نونه فلا يغمي سيده في الإناء قلنا على أن الأمر ليس من لا صحيح سنة أو مستحب كما قرر ذلك الشوكان وغيره وقد سبق هذا فالنبي ماذا وضع؟ وضع يده في الإنا. فإذا الأمر في في قوله، فليغمس للنذب ولا لماذا؟ للنذب بدليلش؟ بدليل فعل النبي صلاص. بدليل فعل النبي صلاص. وفيه أيضا استحباب الماء، استحباب التماس الماء لمن؟ استحباب التماس الماء لمن؟ لمن كان على غير طاعة؟ لمن كان على غير طهار واضح؟ وفيه أيضا الرد على من قال يعني المالكية طبعا المرشد معين لما جاء تكلم على التيمم ذكر فرائد التيمم ذكر مقال آخره للراج آيس فقط أوله المتردد الوسط فهمت ماذا يعني المتيمم عنده حالات ثلاث متى يتيمم؟ ما هو الوقت الذي يتمم فيه ها آخره للراجل آيس فقط أوله المطارد الوسط. ثلاثة ديال أقصر يعني الناس مع التيمم على ثلاثة أصناف نحن ثلاثة هذا بالتقرير نحن ثلاثة أنت ترى أن الماء لا يمكن أن نجده في طريقنا مستحيل ماذا تفعل ها تتيمم وتصلي في أول الوقت آيس فقط أول بينما الراجل الراجل الذي يترجك يقولك لا يمكن أن أجد الماء هنا وهو يطلع يمكن هنا ثم لا يمكن ما وجد هناك يمكن في مكان آخر ما وجد في ذلك ما كل مرة هنا وهنا وهنا هذا متى يصلي في آخر الوقت لكن إذا كان واحد شك يعني خمس خمسين في المئة على أنه يمكن وجد ما يمكن ما وجد متى يصلي هذا في وسط الوقت في وسط الوقت أما المترجي المترجي في آخر الوقت هل تعلمون أن هذا فيه نوع من التشدد معنى أن الذي يتنم على رأي ابن عاشي رحمه الله ينبغي أن يكون إيش مهندس يعرف أين الماء لابد يعرف أن الماء هنا موجود وهنا غير موجود وإلا العام إيش ماذا يعرف؟ الهدد <تصفيق> يعني هو يطلب الماء يطلب الماء فعلا ماشي غروج بالملكة ما يشخلاص أنا غني صدي لا يطلب الماء فإذا طلب ولم يجد خلاص ولي عبد الحمص صدق كتاب جيد على أخطاء فيه ولكن كتاب جيد رخص الصلاة والطهر هذا كتاب رائع من أروع الكتب وهو يتكلم على قضية التيمم على هذه الشروط التي وضعوا لها وهو يتكلم على التيمم هل هو أصل أو شيء من هذا القبيل المهم التماس الماء لمن كان على غير الطهر ويستنبط من هذا الحديث أيضا ماذا ماذا أفاد الحديث؟ أفاد الرد على الملاحد الذين ينكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والردحة على العلماء الذين ينكرون بعض أشرف الساعة وبعض المعجزات كرشيد رضا رحمه الله وغيره من من العلماء يعني طبعا هؤلاء إذا أنكروا شيئا يعني زعموا أنه لا يصح الحديث أو شيئا من هذا القبيل ف. صلى الله يكون مأجورين هناك من أنكر مثلا المهدي هناك من أنكر نزول عيسى هناك من أنكر أشياء كثيرة هؤلاء إذا كان عندهم يعني أدلة و... يعني عندهم شبهة وشيء من هذا القبيل فلا نستطيع أن نطعن فيهم هكذا ولكن نقول كل من طلب الحق ولم يصل إليه وكان صادقا فهو مأجور إن شاء الله لا تكونوا متصرعين إياكم تأنوا في إصدار الأحكام تأنوا في إصدار الأحكام والله إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت خالد وفاض من الطعن في الناس أفضل ولسهم التكفير احذر فهو باب خطير من مزالق الأقدم فلهذا هذا من ماذا مثلا عم تصبر شيء أنكر, أنكر وجود آدم قال بأن آدم هذا مش هو آدم وذكر حديث موضوع هو مسألته وهو معروفة في اللغة مال ومال في الآدم مال ومال الحديث الممكن هناك من كفره هناك من طعن فيه هذا غير صحيح ما هذا غير صحيح بل التأني أفضل لأن كل من له نية نية لنصر الإسلام ولنصر الدين ويظن أنه على الحق وغيره أخطأ في المسألة لكن هو المخطئ لا أقول خاطئ هو المخطئ إذن هذا لعله يكون مأجور إن شاء الله ولا نجعل المؤمن كالكافر فنجعل المسلمين كالمجريين ما لكم كيف تحكمون ونقف هنا. والله تعالى أعلم وأحكم وفيما ذكرناه كفاية هناك بعض المسائل تتعلق بالماء الذي اقتصر به الإنسان طلق أو توضأ به وأشياء أخرى ستأتينا إن شاء الله كشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون أن مسألة شعر النبي سياتنا في الحديث وهذا نتركه غدا إن شاء الله